قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا يوم بذق قال اصدقني يا عمير ما الذي جئت من اجله قال ما جئت الا لذاك قال اسمع بل قعدت انت وصفوان بن اميه في الحجر فذكرت ما اصحاب القليب ثم قلت أنت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى اقتل محمدا فتحمل لك صفوان بن اميه بالديني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 أين أثر هذه الآيات في حياتنا بل أين أثر قوله جل فعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب الله يغفل ساعة ولا أن ما يغفى عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب